بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القواعد الفقية لا بريتشلونا القاعدة التعيين بالعرف كتعيين بالنص إماروك أوكرس التعيين بالعرف ده زشان كنيش تجيب عرف وعادة لنا ما وكوائب النص يعني بقسىش تقولي يا رجل بشر المثال السابق ينطبق على هذه القاعدة أيضا ليس معناها إلا ما ذكر في السابق إنه مناكك بس ما قاله أبر وانيا آه كيف سبب اسمانك لغانه؟ طبعا مثلا شغلنا خلق يا باو علفه هروكو أم وايه وياه وشهر شهر بربوأ مفرناك القاعدة المعروف بين التجارك المشروط بينه اشتكي عرف عادة اللي بيني تاجرك أنا بعزرك أنا وقوه وياك شرط كراه ومرت كراه بي بيني خويا الأمثلة لو تبايع تاجراني ولم يصرحها ولم يصرحها في السلب العقد أن الثمن النقد أو نسيئة فيحمل على عرف أجدد أنا واجر قان بازرقان تاجر ما لين كتبه لا نأخذ عقدها بصراحة تبراشك أبي بس النقد آية نقد بدا تزبج يا قرذة أو حمل كل هذا العرف على أن ذلك شيء شيئا يؤدي ثمنه بعد شهر أو مقصتا لا يلزم المشتري أداء ثمن حال. وتأجرات عرف أو عن مثلاً. اجرات عرف أنوابه كأمد وين ما يبولي كبدات. يابقى قصدي ببدات. حملك يلا سرقه. وكاتيت الواجبني لسه المشتري دزبجة استاكة بولي ينكه والنقد بداته كأبراي فروشيار. لأن المعروف بين التجاري كل مشروط بينهم. شو كاشتك الناس بين كان وكو راو لمنتجلك كانوا كوايا. اشتكيك كشرط كراو. ما زد عن ثانياً لو عقد فضولي بيعاً على مال شخص وكتب بالعقد أن العاقدين وقعا عليه جاء المالك وطلع عليه فوقع باسمه فتوقيع المالكي يعتبر إجازة للعقد لأن ذلك هو المعروف في هذه الأيام أكابراغي فضولي فضولي وشيازن فضولي أو فضولي إيرانيا نيا فضولي يعني كذا كدخلات على كاروباري مردمه علنيبي یعنی خۆ آل قرتیان دکارو باری مردم خوی خدای من منزویه یعنی هو آ آ ها كمال... دواء توك إيمزاي كات واجويا كاتو إيمزاي كاتو خلاصه دواء خوان إن عقدك او إيمزاي مالك وقوا إجازة وياه وقوا وياك أم عقدة جاهزة ودروسه شو كأول لامروج بمعنى معنى لا ينكر تغير الأحكام الإجتهادية بتغير الأزمة انكارناك غورياري حكم اجتهادي كان بقرياري السردمان زمانان معنى القايدة أن تغير الأحوال والأوضاع له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادي قرياري باردوخ كان وهلومرج كان باندور تأثير وكاريقرية زور يزور قريه له حكم شرعياني كاجتهاد لننصيها اجتهادي فلو تغير حكم استيادي بتغير الأوضاع فلا ينكر كلمة الاستيادية مضافة منه. أجرهات حكم استيادي كجورا أو أجرهات بعرضه كجورا حكم استيادي كجك أجرة وكانت إنكارا كريمة. وشو استيادي إذا خام مضاف مكروه ما له؟ لا ده سيد زبر يا استيادي. نص. إمام من شون إمام أمر لمواقيع مثلا فقرش توانو اجتهادك ناه هو هنا هو مسألة هنا لشرطي ككابرا شتي كابرا الضروريات شتي كابرا كا ما قاطو قریو قاطو قری ده دس نابرد که وانی حکمی نگوره زدشی اگوره دزی چیشته که حیرزه چیشته گلمروجاه حیرز هو اگوره قدم مثلاً دو قاسه توبون من اللي ناشت يكاك إمرأة وحجز حسها هناك إذا أجرشتكي قيمة دابري دزها دس وبردي دسينابر. كبي كمبيوتر يا بوها؟ كمبيوتر يا؟ وهكذا. توبون من اللي ديري دكانكتها. شتكي دزها هل بنم اگر شد نه دکان کخ خاره دکان که خوی دزیب که ایاد اسکبره نمی‌کنه چه خودش تیاده اه هرزه هرز نیه و حالا نشاله خوی هرچی نهس نشاله اختلاف از یا دزی که سه گد گیرفانی مرند يعني لا لدزية خوي ولا او دزيانية كده سيكابرا ببقي. بوقات رأي هو يا احتياطي خود بكوي. وقت كابرا مالك برأو دزرأو ختاي خود. كابي أوريه أي خود بيت. مثلاً غير قائم بكوي أوريه أي خود بيت. اشتاق ولا خودي ناسا كنا جواز وأخذ الأزلة على اداء الشاعر والتعليم القرآن. والتقاط ظالة الإبر زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان الظلاع درستي كراي لسر بجهناني دروس ما إسلامك شعار إسلامك نوكشي وكبار مثلا وكو كسيم مثلا برضو من أبيته مجاري مزقاة مجاري خزان مجاري مزقاة دروس كراي بيبدي لبر خاطريه زمان قراه. قدیم لوحه کبرو بخواین کردی آنولیم را اگر کارم مجاوری بکار لوحه اینه که اینه بی خلاصه سرچاوایی روز قرار زی نبی تو آنو اگر کرایش اینه دینیم مجاور نامینه و مسجد خلاصه خدمتکاری نامینه و قدر نه دیو فلانو بیمانو آواها عمل سرگشت تاگه گرای و اشکالی نه ای <تصفح> مولود <تصفح> نامش شاعر ما مثلا زعایت چند ملیونی از لا تقدير لا لا ش هذا مولى نما بيانات مولى نما بياناته اصله ما بين الافراط والتفريط ما ضمنوا مكتب تو حديث متواتر قول انا حديث متواتر جري قرآن كان خلاف وعيش تقلس هر كذا ان غالبك عبر جاري وباسكاي اصلا لا ارفع بي راسا مثلا مره هنا نوجد جمعه وغرفه ما ياي والذين امن اذا نودي شرط الشرطه للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا طب مطلقه ديتر اذا نودي فاسعوا ام هذاكم الشروط البدانه ام شرط انا ما انزل الله لك ناخذ دي قراناته ديت ام مطلقه مقيد اكيد يجي ام شرط انه يوم الجمعه جاهزه اما تقيدي مطلقه مطلق جنسار اطلاق خوی من ادتو بدلیل شرعی نباهیم کت و دلیل شرعی کتیا رو خود من پوش <تصفيق> هرنيه هرنيه اساسي هرنيه وان كوبيا تقليد النصارى تقليد النصارى چون <تصفيق> ميلاد عيسى اغل اما جاتن بالتقليد وان قلتو يعني انا مزم بقول تلقين حديثي كي موضوع ضعيف هالشيء هلا سريعه ولا هيج دليل زن لكس يخاي جره فهم بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وانت ولو فانما في شقاق حلجز يا ناغر ام كشجرة بيان اشتريجه من فوق الارض وكو خنواشك داري هسك ملشك ملشتني اظن انت ما لهامین قرار هر سکه ام نقدت این بینش تریجی دو ده بینش تریجی بینی سال ما و بر قد و بالا سوسیالیسم؟ زورکس من مستضعف هی که یکی زور بر رزه، زور زور بر رزه باسی سوسیالیسم زورکس اسلامی, زور اسلامی سوسیالیسم امروز سوسیالیسم یعنی هرکدی بیرجتی جرمیه کرد. هر روشن بی رگان خوام کلمی عادی بود مثل سوسیالیسم هر ما هر ناوکش ماو نماو حتی لحیزبه لا لایک کرد لحیزبه لا لایک کرد سکولار کرد نماو استا ماوی کلماتی برای دی سویت هراسی و یا سوسیالیسمی دموکراتیک بر لواکهایی بینه دو سوسیال دموکراسی استا سوسیال هر دموکراسی لیبرالیستی بودی زمان ناب تأسیلی کی و ریشه‌ی هبی لسان مبدأ و پرنسپ و اصولی تو. اول کلماتیم فروج جاری و یاشتی اشتیادی قصص. اما اصولی ثابته اهلی سنت و جماعه اصولی ثابت اما او کاته هرمانو سوسیالیزم بدعته غلطه پوخلواته کفره بلکو. کفر شکر مخالف ابوري اسلامی سوسیالیزم كومونيسم إش أش ميراد نميانة أش مثلا ملكية فردية نميانة مخالف بق كوما قواعطي شرعية قطعيات لا يقول أتوانين لا يقول نص أوروبا لا لا يعني أزادين فردية فردية كي مطلقة أوروبا يعني يعني بمعنى أوها لسه أول مبدأها ت الإنسان وقت يتجدد نيات أعزاد بلام كومال جا قيدا سر أعزادي آن يا ما بين دروسه ناتو والين كومال جلاب بين بلام بين قيدكاني كومال جل لسر أعزادي فردي كم كين لبر خاطي في شيء لبره إبداع وخلاقية أم فردي اللي كومال قادر كبر دوّلتنا بداخلاتك إلا على كي زور زور جوره هنا نبيه أوها يعني في شواني أو سوسي يعني جاب دوّلنا لجور دو على طرفي النقيض لكلمه الربوط <سؤال بلا <i> اوكي تصير كما احنا ما نوسوسياليزم بدعتها كفره زندقه يستش ريجني امراج ايجين ليبراليزم هل كمان زندقه وكفر سويه وقت الليبراليزم هرسي هنا كيف سيك راسه ما هذا واللقاتي ضله ابل زمن امير المؤمنين لو مثلا في رشدي القران اذكرك مثلا تدريس كراي بدئه اللي برخطريوي في رهشتي مدم في رهشتي قران كتعليم قران كلي برخطريوي قران خوندن پكينكيو بله ما سي ضروره دغان كنتون اوقات جايزه الابل واروها خذي في يومي خاصه اصلا فرموي شي فرمي هي لك او لاخيك أو مری همیشه بکره یا تو ای یا برای یا گرگی خواه تو بیوی اما با حشراتی چی مالک سر تو تا خواهان گیت زمانی عثمان رضای خویله بی هنیان نکرد مثلاً گنبوی حشریان خس نهیان با عثمان حالش یکه رضای خویله بی حالش یه شونی مثلاً مالگری کی جورا باید حشتری که جنبو. آ وقتی لیورجی تایبتشی آنین کرد باید لبیتو المال صرفه کرد تا خواهند که های ورده. اینجا امت دروسه کنن صکا تو و لا خاطر لا انکار تغییر احکامی. باید خاطری بتوانی تایب دیاری كبرأته أنا أروح بابا ش شواني جم مثلا نائبني أو شواني كه هتشي حشترى جنبوها هلا إبرابروين بيدوزينه لي أروح ها خلاص هو بينين بينالسر ااا دو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث بين القرآن والحديث ثم أجازه لما أمين من اللبس نائب ياميلخص صلى الله عليه وسلم لنفسين حديث لبخلتلي آه تذكره بالقرآن نبي وحديثه بالقرآن لا تذكره فعشان إجازة له لبس نما جواز الجمع آه آه جواز الجمع القرآن وإعجمه جواز جمع القرآن وإعجمه ثم طباعته طبعت بعد أن كان مجردا عن النقاط والحركات درستي جمكني القرآن القرآن وكانت مفرقة لسيان يعني في خصوص درست الالسياج جمعه جمكراه يعني الالسياج يزورك لحفظه كان أبو. بڵام وکو نوسراو هەمووی نەخرابوو پاڵیەک هەموی قورآآنەکە نەخرابوو پاڵیەک جز جز مثلا بشێکی لای ئەم بوو بشێکی لای ەو بوو یا مثلا نوسرا بوو لە کوتێکی لەسەر پێس و کوتێکی لەسەر شتی تر و ئاوها دوایەوە کرا و اعجامیش کرا اعجام چیە یعنی ەوەی کە مثلا نقطەی نبوو نبو نقتەیان خسته سەری پاشان چاپکردنی يعني لو لو بيرشت كشي نقطينه وحركاتي شنو؟ لزمان يينا جوارم جواز إنشاء المحاكم على درجات مختلفة. دروسه قراءة منصي نقطين بيت. ماذا جايز؟ إشكال إنيا. حركة شيء حركة هذا الشيء هذا. أوه إن بيزياتر. عثمانه مثلا يحسب و يحسب. اخلد يحسب ان ماله اخلد هل كان قراءته كان جائزه هل كان نطور والذين يظاهرون من نسائهم والذين يظهرون من نسائهم يظاهرون ويظهرون لو يكن نسرا ازانه والف ننسريات ابي يظاهرون هل والله هو هي نسريا بلا م الف خنيته بابي مفاعله وباب تفعيله كل برك مانيجين غورين او شب غور بريجه بي غورنا دي غورين بي غورنا او جلس عرب داب زيو شكامي ان اعطيناك الكوثر هندي قال ان اعطيناك الكوثر بالعربي انطا ينطي وان ينطي يعطي ها مالك يوم الدين مالك يوم الدين جواز المحاكم على درجات مختلف دروستياتي پیکانانی دادگاه کن به درجه ولی چیز احوال شخصی و محکمی نازل میشی و محکمی وای وش جواز انشاء المدارس و مع انها ما كانت فی عصر به این المناهج ولی درستی پیکانانی چی مدرسه عال و لقوش على سرديمية في غنبراتي في غنبراتي السديني الرسالة ببم ببم رؤشها لا يا بس شو كقولك امتحان بديت وصل الله صلّى عليه وسلّم وصحبه وسلم